ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن امهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو اقسط عند الله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 وأزواجه أمهاتهم وأول الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إن إلا أن تفعلوا إلا أن إلى أولياءكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطرا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 وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وَإِذْ قالت طائفة منهم يا أَهْلَ يثرب لا مقام لكم فارجعوا وَيَسْتَأْذِنُ فريق منهم النبي يقولون إِنَّ بيوتنا عَوْرَةٌ وما هي بِعَوْرَةٍ ان يريدون الا فرارا ولو دخلت عليهم من اقطارها ثم سئلوا الفتنه لاتوها وما تلبثوا بها الا يسيرا